وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَوْفِرَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ وَرَأُوْسَهُمْ لَوْ وَرَأُوْسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصْدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِعُونَ سَوَاءٌ عَلَيْمٌ أَسْتَوْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَوْفِرَ لَهُمْ لَيَأْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ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 قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق, فأصدق وأكن من الصالحين